وعلى ديننا أو على نبينا صلى الله عليه وسلم فهم كفار وليس بعد الكفر ذم ولكن أيها الإخوة ينبغي أن نبين لنا لإخواني لنا أحكام تخص النبي صلى الله عليه وسلم أولا أيها الإخوة شخص النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأي شخص يعني مثلا لو سب أي رجل فيه أي واحد تشتر ممكن مثلاً إن الله عز وجل أمرك بالعفو عنه لو سبك رجل أو شتمك أو استهزأ بك فيعني أنت مأمور بالعفو ومأمور بالصفح وباب العفو والصفح واسع وقد تكلم الله عز وجل في القرآن عن العفو بكثير الأمور وبكثير الآيات لكن شخص النبي صلى الله عليه وسلم خط أحمر لا ينبغل أي رجل على ذهر الأرض مهما كانت ملته ومهما كانت وجاهته ومكانته أن يلمس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فهو عالي الجناب ومصون العرض صلى الله عليه وسلم وإن الذي عظم رسول الله هو الله بنفسه يعني بعض الناس يقول لك الجماعة السلفيين دول مثلا بيبالغوا في تعظيم في النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم نعم يا الاخوة نعم, يا أخوة. يا أخوة. نعم. نعم. هو, النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم سلم. إن, إن الذي عظمه هو, هو ربنا, ربنا سبحانه وتعالى. وتعالى يعني اخوانا قال الله عز وجل في, كتابه. في كتابه. كتابه إن الله عز وجل في كتابه في القرآن الكريم فقد حرم الله مجرد ارتفاع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ترفع صوتك عليه فقط يعني مثلاً سيبك ان أنت تشتمه أو تسبه أو يعني تتكلم في عرض مجرد ارتفاع صوت أي رجل على صوت النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أكبر الحرام في صحيح البخاري في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه قال كاد الخيران أن يهلك خيران دول إخوانهم أبو بكر وعمر هل هناك على ظهر الأرض بعض الأنبياء أفضل من أبي بكر؟ لا أبو بكر أيها الأخوة أفضل رجل على ظهر الأرض بعض الأنبياء ويلي عمر هو الرجل الثاني في الأمة بعض الأنبياء عمر،, عمر دخل وفد بني, بني تميم وفد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم، وأرادوا أن, أن يسلموا سلموا. فلما يعني عرضوا الإسلام على النبي صلى عليه الله عليه وسلم سلم، سلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعين عليهم أميرا يعني يحطوا واحد فيهم كبير فقال أبو بكر فقال عمر يا رسول الله أرى أن تؤمر عليهم الأقرع ابن حابس واحد من الناس فقال أبو بكر لا يا رسول الله ولكن أمر عليهم رجل اسمه معبد ابن مكرز فقال عمر مغضبا والله يا أبا بكر ما أردت إلا خلاف يعني أنت نفسك تخليف فقال أبو بكر وكان رجلا لينا والله يا عمر ما أردت خلافك فقال بل أردت قال ما أردت قال بل أردت قال, ما أردت قال, ما أردت قال ما أردت فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوم عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم فضل الأمر طيب في مثل هذا القول يا أخواننا نزل قول الله عز وجل قال الله عز وجل التي قرأناها ولا يجهر يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يشوفوا الآباء أخون أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعر. طيب. قال العلامة المفسر ابن جرير الطبري قال أن تحبط أعمالكم فلا يحبط العمل إلا الكفر كفر يا أخون هو الذي يحبط العمل فقط. الكفر والذي الذي يحبط العمل فقال فكأن الله عظم رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم أم وصل إلى درجة الكفر ده مش كلام أنا يا ده كلام ابني جريل قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فمجرد رفع الصوت على شخص النبي صلى الله عليه وسلم قد يحبط عملك أي يساوي في الحكم الرد. مجرد ارتفاع صوت رجل على النبي صلى الله عليه وسلم. طب انظروا لما نزلت هذه الآية. قال عبد الله بن الزبير والله ما كان عمر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخ السرار. يعني يبدأ يسر له القول. يعني يقول صلى الله أمر كذا كذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يا عمر واسمع. قال حتى كان يستفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يعيد عليه الكلام نعم. نعم ارفع،, ارفع ارفع ما كان, ما كان عمر يعني, عمر. يعني, يعني يرفع, صوته, يرفع صوته, صوته ابدا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم الله وعارفين, وعارفين اخوان عمر بن عم عم الخطاب عم كان غليظ الصوت, الصوت جهوري عمر كان رجل, كان مفرط, رجل مفرط الطول طول. مفرط, مفرط القوة, القوة به شدة, شدة وقوة, وقوة غير وقوة عادية قوة في الحق كان قويا في الحق شديدا في الحق فكان مرتفع الصوت بطبيعته هذا لا يلاه هذا لا يلاه وإنما لام عليه الله عز وجل في رفع صوته أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يا أخوانا من المفارقات العجيبة أن الإمام مالك, مالك طيب الله ثراه هذا الإمام العالم المبجل صاحب المنهج المالكي أو المذهب المالكي المعروف هذا الرجل أيها الإخوة كان إمام المدينة في عصره قيل أنه وجد رجلا يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو في الحرم المدين وبيد درس فرفع رجل صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا هذا أترفع صوتك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طبيه المشكلة والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد مدفون في الحجرات حجرة عيشة رضي الله عنها فعمر فيه أن يضرب أن يجلد، قالوا يعني عازرو، أقيم عليه مثلا عشرين جلدة، وكان مالك رضي الله عنه الإمام العالم المشهور، قيل أنه ما من تعل يوما في من تعل يوماً منذ عرف عقله يعني هذا الرجل ما كان يلبسنا على الإطلاق. ما كانتش بيلبس جزم أعزكم الله, الله. فسئل في ذلك قال إني أستحي أن أنتعم يعني ألبس حذاء أطعوا به الأرض وتحت هذه الأرض مدفون بحزايا شخص النبي صلى الله عليه وسلم طب وليما ملك إخوانا هاي بيس على القب لا الإمام مالك دا كان ممكن يبقى لابس مثلا حذاء عزاكم الله ويمشي به في الشارع لكن قصاد هذه الأرض مدفون شخص النبي صلى الله عليه وسلم تحت الأرض فتعظيما لجناب النبي صلى الله عليه وسلم قيل من تعلق كل حياته حاجة ولذلك إخوانا الإمام مالك دا من عجائبه قيل أنه لم يكن أعلم أهل زمانه يعني مثلا الأوزاعي كان إمام آهل الشام قال بعض آهل العلم الأوزاعي في الشام كان أعلم من مالك في المدينة أعلم منه وقال الشافعي تلميذ مالك قال صحبت مالك عشر سنين وصحبت الليث بن سعر إمام المصريين عشر سنين عشر فوجدت, فوجدت الليث أثبت في العلم من مالك وأتبع لحديث النبي صلى الله عليه, عليه, عليه وسلم من مالك, مالك, مالك وأفقه من مالك, مالك, مالك طيب واتفاق أهل العلم قاطبة سفيان الثوري كان من إمام العراق كان أعلم من مالك اتفق أهل الأرض كله سفيان الثوري كان أعلم من مالك ورغم ذلك أخواني سفيان سفيان كان له مذهب اندثر ولو زعي كان له مذهبا اندثر وليس بنصار بن ساع كان له مذهبا فاندثر وما بقي إلا مذهب مالك يعني المذاهب الموجودين كم يا اخواننا اربعه المذاهب دول كانوا تسعة زمان كانوا تسعة المذاهب مش أربعة كانوا تسعة فاندثر كل مذاهب هؤلاء وما أبقى الله إلا مذهب مالك في زماني فقط وهذا يا أخوانا يعني, يعني فضل يؤتيه الله لمن يشاء قيل بسبب هذا أنه كان معظما جدا لشخص النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته النبي صلى الله عليه وسلم مدفون تحت الأرض وهيل عليه التراب الإمام مارك ذكر عنه أنه كان يحدث يوما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله قيل لدغه عقرب يعني دخل عقرب ماشي على الأرض راح ضرب ولا دخل فظل هذا العقرب يضربه يلدغه أكثر من تسعة عشرة ضرب وطلابه يعدونها عدا والإمام يتصبب عرقا ولا يقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم شوف يا خوانا الحدق وصل فيه كان معظمه تعظيما غير عادي ومن ثم رفع الله قدره وأعلى ذكره إلى يوم القيامة ومذهب مالك وأراء مالك بقية على صار الأرض إلى يوم القيامة فيخلنا نحن كمسلمين ينبغي علينا عن معظم نبينا ونرفع من شأنه جدا جدا جدا يعني قضية الاستيزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر غير عادي يعني أمر جلل. جلل ومن أكبر المصائل وأكبر جرم من على زار الأرض أن يستازع رجل ويمس ولو عرض النبي صلى الله عليه وسلم ولو بالتعريض يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متهونا في عصره في زمانه في بعض الأمور التي تخصه ربما يأتيه رجل فيجمع تلبيب جلباب كذا ويعني حتى أثر جلباب النبي صلى الله عليه وسلم في عنق وكان يصفى وكان يعفو إلا في من سب يعني روى أبو داود بإسناد كالشمس إسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عنه وعن عنه عنه أبيه أن رجلا كانت له أم ولد الزمان كان يجوز أن الرجل يتزوج وبعضين ينزل السوق يشتري له جريتين ثلاثة أربعة ويضعهم في بيته ويجامعهم مجامعة الأزواج فإن حملت امرأة من الجواري يبقى اسمها يا خنة اسمها يخنى. أم ولد أم ولد يعني أم ولد أما تسمع أم ولد معناها جارية وحملت من سيدها فصارت أم ولد زي سيدنا من؟ هاجر. هاجر. هاجر هاجر ما كانت هاجر. حرة. حرة كانت أم وبعضهم حملت, حملت من, إبراهيم من إبراهيم في إسماعيل, في إسماعيل. فصارت, فصارت أم ولد ليست يعني بزوجة, بزوجة. فكان, فكان رجل من المسلمين له أم ولد يعني جريه وخلفت, وخلفت منه من. فكانت, فكانت تسب النبي صلى الله صلى عليه وسلم وتشتمه وكان ينهاها ويزجرها ينهاها يعني قل لا ما تعمليش إيش كدتين يسجر يعني وابخ بالكلام وأحياناً يضربها وكانت تصر على هذا وكان لهذا الرجل منها غلامين كاللؤلؤتين وكانت امرأة وضيئة يعني جميل، وكانت مريحة كانت تطيع في كل الأوامر إلا أنها إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تسبه وتشتمه يعني تسب وتشتم على شخص النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يوما دخل عليها الرجل وكان أعمه هذا الرجل المسلم دخل عليها يوما فذكر عندها النبي صلى الله عليه وسلم فشتمت وسبت قال الرجل فقمت عليها بمعول تعرفين أخونا هو المعول في اللغة يطلق على السيف الصغير زي شجرف كده عارفين في شرشرة وفي شجرف شرشرة وفي شجرف ده شرشرة, شرشرة صغيرة كده فأخذ معولاً يعني سيف صغير ثم وضعه على بطنها واتكى عليه فقتله هذا الرجل خلنا أعمل لا يرى فسال الدم منها حتى جاء غلام صغير فتلطخ بالدم فخرج إلى الناس فرأ الناس الدم على الولد فرفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر وقال أيها الناس استحلفكم بالله من كانت لي عليه طاع فليخرج إلي ويقول أنا قتلتها فلم يخرج أحد طبعا أخونا النبي صلى الله عليه وسلم كان له مناديا ينادي في الناس فجمع الناس وصعد المنبر وقال هذا الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم مكررا أستحلفكم بالله من كان لي عليه طاع فليخرج إلي ويقول أنا قتلتها فقام الأعمى وقال أنا قتلتها يا رسول الله ولكن كانت تشتمك وتسبك إذا ذكرت عندها وإنني يوما ذكرت عندها يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسبتك فسجرتها فلم, فلم تنتهي ونهيتها فلم تنتهي وسجرتها فلم تنسجر فقمت إليها بمعول فثبتته في بطنها فاتكأت عليه فقتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أيها الناس إشهدوا أن, اشهدوا أن دمها هضر اشهدوا أن دمها هضر اشهدوا أن دمها هضر فأحضر النبي صلى الله عليه وسلم دمها على أنها كافرة والكافر أيها الإخوة دمه هضر ولذلك أخونا قال الإمام إسحاق بن رهوي إسحاق بن رهوي كان شيخ الإمام البخاري، وكان من أقران الإمام أحمد حكى ابن تيمية شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول ابن تيمية له كتاب سماه بالصارم المسلول ذكر فيه نقلا عن إسحاق بن رهوي قال إسحاق بن رهوي وقد أجمع العلماء قاطبة عوام الناس أوم، عوام الناس وعلماؤهم على أنه من سب شيئا من هذه الأشياء السلاسة اللي هو من سب الله اللهي. اللهي. من سب الله، من سب الله. من سب الله، أو سب دين الله، أو سب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أي واحد من التلتة دول يقتل وانتاب يقتل وإنت. يعني الكلام ده يعني واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم فالناس مسكون تعال أبنك ترد سب بالدين أو بتسب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا أنا أسمع. أنا أسمع. ما كنت شعر, ما كنت شعر, شعر. وأنا تائب إلى الله عز وجل, وجل. هذا يقتل وانتاب ده بخلاف ده أي حاجة تاني أخواننا مثال لو, لو رجل مثلا طاف بقب وقال مثلا يا بدو مدد يباده فالناس يبو, فالناس يبو. قالوا له يا ماذا تدي معناها انك بتطلب العود من الله عز من المرسل او من البدو وبتطلب القوة وتمتد القوة من هذا الرجل وهو ميت لا يملك لك شيء وهذا شرك بالله فقال لا اعلم ما عرفش الكلام, الكلام ده يعذر, يُعذر بجهلية أيها ولا ألا يعذر يعذر إجمع العلماء على أنه يعذر فالرجل إن وقع في الشرك يعذر لأنه لا يعلم يعذر بجهلية أما في هذه الأمور الثلاثة فلا يعذر بالجهل فيها أحد إطلاقا لأن النفس مفتورة على حب هؤلاء الثلاثة أي واحد مخنوق على ظهر الأرض مفتور على حب دينه ومفطور على حب الله عز وجل ومفطور على حب نبيه فإن تطاول بالسب أو باللعن أو بالاستهزاء بهؤلاء الثلاثة قتل وإنتبه ثم قال إسحاق بن راهوي ويترتب عليه تسعة أحكام هذا الرجل لو رجل سب دين الله عز وجل أو استهزأ بنبيه صلى الله عليه وسلم أو شتم ذات الإلهية يترتب عليه تسعة أحكام قال أولاً, أولاً إن كان متوطئاً فقد امتقض وضوءه لأنه كفر بالله عز وجل ولو كان متزوجاً تطلق زوجته لأنه ارتد عن دين الله فصار كافراً والمسلم والمسلمة لا تجتمع تحت كافر قال وهذا الرجل لو مات لا يغسل. يعني يا اخواننا لو واحد مثلاً بيسب بالذيه زي الناس السواقين والجماعه دول واحد, واحد سب دين الله, الله عز وجل ده لو مات ما حدش يغسله ياخدوه هدومه كده زي ما هو كده ها لا يغسل ولا يكف يعني ما يحطلوش كفن لا يكف لا يغسل ولا يكف ولا, ولا يصلى عليه ولا واحد يصلى عليه يطلعوا بالجوامع لا أحد يخرج للصلاة عليه لا الإمام ولا للمؤمنين ولا اهله, ولا أهله. ولا يدفن في مقابر, مقابر المسلمين. المسلمين يعني لو خرجوا بالطرب بتاعش بيانا دي اخوانا ما يطلع لعوش بيانا الله. يدفلوا في أي غط في أي شارع في أي جنة, أي جنة. في, أي جنة. في, في أي دهية في أي مصيب على دماغه. في دماغه. في دماغه لكن لا يدفن لك في مقابر المسلمين حتى بعد موته لا تجتمع جثته مع جثة رجل مسلم أبدا أبدا ببعض هذا كم حكم يا اخوانا ست لو كان متوضي أن تقدر ولو كان متزوج تطلق زوجته ولا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين قال إسحاق بن راهوين ولا يرث ولا يورث ولا يستغفر له يعني الكلام لأخوانا يعني رجل عياذا بالله بيسيب ببتزيل عنده ميت فدار ومات, ومات ومات هذا أخوانا لا يرث أبناء منه أي شيء لما لأنه, لأنه كافر, كافر بالله, بالله عز وجل والكافر لا يورث محدش يورث لا أحد أبداً يورث أبداً ولا يورث يعني لو واحد, يعني لو واحد سب, سب دين الله عز وجل ومات وأبوه أو هو الرجل ده أقصد رجل مثلاً بيسب دين الله عز وجل الله ومات أبوه وأبوه عنده وفد دين يوزع التركة خذ لك يا ابني الفدنين وانت فدنين وانت فدنين وده ما يخدش لما؟ لأنه كان ساباً لدين الله عز وجل وإن مات هذا الرجل بعد موته وذكر عند الناس لا يستغفر له ولا يطلق رحم علي يعني سأتأتي صرت محدش يقول الله يرحم محدش يقول الله يرحم فيترك هكذا هملا فيصير عبرة لمن يعتم أنا لا أريد أن أطغير أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله على